وَإِنَّكَ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ وَإِنَّكَ لَنُضِلُّ الَّذِي أَهْوَاءُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ وذروا ظاهر الاثم وباطنه وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يكترفون الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يكترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوهم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَمَّنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ لَهُمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا كَذَلِكَ جَعَلنا لِذِي قُلُوبٍ يَتَكَاذَبُ وَمُجْرِمِي هَالِكُونَ فِيمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته